وسط الزحام ظهر أمامها أحد الحزاور وقف يطالعها وعلى وجهه ابتسامة ماكرة وكأنه يستفزها لتركض خلفه لكنها تذكرت تحذير السيد بركات التفتت فإذا بالغلام وقد اختفى وكأنه تبخر في الهواء عادت إلى حيث كان بركات ينتظرها طمأنها أن كل الحزاور يعرفون طريق العودة للبستان وأنه ليس هناك داع للقلق مضى النهار سريعا وعاد للبستان ما زال يوسف غائبا والكل في قلق عليه يوسف وأخيرا أضاءوا شعل النار فأضاءت الزنزانة رأيت وجه عبيدة وكان متشوقا لهذا الفعل كان عبيدة في الخامسة والعشرين من عمره، تماماً مثلي، عضلات صدره البارزة وذراعه المفتولان، ولحيته الكثيفة وبشرته التي دبغتها شمس الصحراء، وخشونته البادية في حركاته ولفتاته، جعلته يبدو أكبر مني عمراً، تحدثنا كثيرا عن قبيلته وأشقاه، وعن حياته في البادية، كان فارساً بارعاً يتقن المبارزة بالسيف والطعن بالرمح والركض بالخيول والكر والفر والهجوم واتقاء الضربات وأخبرني أنه أعجب بفتاة من قبيلة أخرى ولما أخبرها برغبته في الزواج منها ورأت منه إقبالاً عليها استغلت هذا وخدعته فقد كانت تحب ابن عمها وأرادت أن تصير غيرته عن طريق عبيدة غادرت به وشكته لأبيها وعمها فنشبت الخلافات بين القبيلتين تكرر الخطأ من هنا ومن هناك وتعقدت الأمور وكان قومها غلاظا شدادا قسات القلوب وفيهم آثار جاهلية ومرت الأيام خرج يوما خلف خيوله التي كانت في سباق وعاد ليجد قبيلته ما بين مذبوح ومطعون ومحروق وأما النساء فسبيت والأموال سرقت أبادوها ولم يبق له إلا الخيول التي نجحت في الفرار والتفت حوله عندما رأته فمضى بها إلى الصحراء حتى وصل إلى بستان كنت أنصت إليه وأنا أعرف كل تلك التفاصيل لكنني تركته يحكيها بطريقته وعندما انتهى قلت له أما أنا فأعمل كاتبا اكتب قصصا وروايات حتى أنني كتبت عنك عني؟ نعم عنك كيف وهذا أول لقاء لنا؟ هذا شيء عصي على الفهم لكنني لا أكذب إذن فاجعل عبيد الذي كتبت عنه عزيزاً ولا تقهره مثلي ولا تجعل نهايته كنهايتي وحيداً مهاناً بلا عشيرة لكنك لست مهانا يا صديقي أنت فارس مقدام بل أنا جبان لقد لقد فررت من لقاء أعدائي لأنك كنت وحدك والكثرة تغلب الشجاعة كان علي أن أبارزهم حتى الموت وإن كنت وحدي لكن حزني وقهري على والدي وأشقائي قاسم ظهري ليتني ما كتبت هذا ماذا تقول؟ لا شيء أقصد سأفعل يا عبيدة سأجعل بطل روايتي عزيزا ولن أقهره نعم لتفعل ذلك ثم ابتسم قائلا واجعله يتزوج من فتاة جميلة سأفعل يا عبيدة وينجب الكثير من الصبيان والبنات ألا تحب البنات؟ قال باسما والبنات أيضا سمعت أبي يقول قولا عظيماً لأحد الصالحين البنون نعم والبنات حسنات والله يحاسب على النعم ويجزي على الحسنات بالمناسبة يا عبيدة رأيت أربعة من خيولك خيول الكحيلان التي تتحدث بلغة البشر في بستان قريب من قرية الدحنون حقاً؟ الترياق كانت منهم أوه ليتني أستطيع الخروج من هنا لأجمع خيولي نعم ليتنا نستطيع الخروج من تلك القلعة البئيسة بعد ساعة او ربما أقل كنت أترنح فيها من أثر البرد الذي أصابني وكنت جائعا للغاية اقترب من باب الزنزانة رجل بدين كان كرشه يترجرج وهو يهرول تجاه الباب وفور أن أمسك بالقطبان الحديدية دس خديه من بينها كان هذا آسر الملك الذي لم يعد ملكا هنا بل يعمل بالإصطاب أشار إلي لي أقترب فاقتربت منه فهمس قائلا أنت العراف؟ لست عرافا أقصد المحارب او الكاتب الذي أحضره الجان الأميرة نعم يا جلالة الملك آسر أنا هو اتسعت عيناه وقال بضيق أتسخر مني لست ملكا يا هذا بل أنت ملك بالفعل هو زوجتك ملكة لكنني لا أعرف ما الذي حدث لكما رمقني بنظرات مرتابة وقال اسمع يقولون إنك تعرف الكثير عنها أخبرني أين هي الآن ومن هي الأميرة هيدرانجيا كانت تلك هي المرة الأولى التي يردد شخص آخر غير اسمها على أرض تلك المملكة هيدرانجيا كانت هنا بالفعل ترى هي الآن؟ أجبته بحذر أنت تعرف إذن أنها ما زالت على قيد الحياة؟ بالتأكيد لكن البائسات أخفينها بحثنا عنها في كل مكان ولم نجدها حتى الآن ومن هن؟ التي لا يجب ترديد أسمائهن هو من هن التي لا يجب ترديد أسمائهن أنت تعرف لا أعرفهن ولا أعرف مكانها ساعدني لكي أخرج من هنا وسأبحث عنها معك لا أستطيع أنت لا تعرف كم دفعت لقاء هذا اللقاء رشوت الحراس بكل ما معي لكي أسألك وهأنت تخيب ظني فيك صرف صاخطا علي ناديته وهو يهرول بعيدا وسألته من هن التي أخفينها؟ التفت قبل أن يختفي وهمس بصوت يشبه الفحيح ساحرات أوبالس أصبت بساعقة بدأت الأحجية تتضح خيول أوبالس ساحرات أوبالس أوبالس أوبالس أو أوبال صدق تخميني إذن إنها رواية الأخيرة الآن تذكرت يا إلهي صرخت بكل ما أتيت من قوة لابد أن أخرج من هنا أخرجوني من هنا في الحال أطفأ الشعال مرة أخرى عدنا للظلام أنا وعبيدة لم يسألني عن سبب صياحي ولا عما قاله لي آسر كان هادئا ورصينا لا يسأل عما لا يعنيه وليس لديه الفضول الذي نعرفه لو تبادلنا الأدوار لظللت ألح عليه ليخبرني بسره كانت كل عظام جسدي تؤلمني وكنت جائعا بطني تقرقر من الجوع سألته وكنت أتحدث بصعوبة منذ متى وأنت هنا؟ شهور؟ ماذا؟ وكيف تعيش بلا طعام؟ كل ثلاثاء تأتي عجوز تسمى جل تحمل الخبز والماء وأحيانا بعض ثمار الفاكهة تطعمني وتخرج لا تأتي إلا عندما يتولى هذا الرجل الحراسة ثم أشار تجاه الرجل الذي كان يجلس خارج الزنازين خلف الباب كان يرفع ساقيه على الطاولة الخشبية التي أمامه وكنا نراه على بصيص ضوء الشعلة القريبة منه قلت مستبشراً في أي يوم نحن؟ الثلاثة إذن ستأتي جل اليوم؟ نعم ستأتي ولماذا تطعمك أنت بالذات؟ لأن أبهر في استبل زوجها وهي الوحيدة التي تعرف سره وتتحدث معه وقد أخبرها عني كنت قد التقيت به للتو عندما ألقى الحراس القبض علي ابتسمت عندما تذكرت أن مراي جعلني أصعد على ظهر أبهر عندما هربنا من القلعة لم أكن وقت إذن في حالة تركيز لانتبه له كما أنني لم أره جيدا في الظلام سألت عبيدة وكان حديثي مع الترياق لا يزال يتلجلج في رأسي أه هل تعرف عليك أبهر؟ في البداية لم يعرفني كان يركض في الصحراء بجنون وبسرعة شديدة حتى أنني ظننته البحر وهو أكثرهم سرعة وهذا لأننا كنا ليلاً فالبحر أسود اللون أما هو فأصهب لكنني انتبهت للونه وللعلامات على جسده عندما اقترب فأدركت أنه أبهر كان يدعي أنه من خيول اوبالز أوبالز أخبرتني الترياق أيضا بهذا حتى أنها لم تتذكرك يا عبيدة كيف هذا؟ قالها عبيدة بيأس ندمت أنني أخبرته عدنا لصمتنا وظلمتنا جلست في سكون أنتظر وصول جل نار الملكة التي تغسل الآن الملابس وتطعم أحد المساجين وهي لا تعرف عنه شيئا مرت ساعة قبل أن تظهر كانت نحيلة جدا تسير ببطء عندما اقتربت وخلفها الحارس يحمل الشعلة التي أظهرت ملامح وجهها المتعب والذي لا يخلو من بقايا جمال حزين أعطتنا الخبز والماء فكنت أرتجف وما زلت أسعل قالت وهي تدقق في ملامحي أنت مريض يا بني سأحضر لك دواء يهدئ السعال ويسكن ألمك شكرا لك يا سيدتي قالت هامسة هل لي أن أسألك عن شيء ما وأرجو أن تجيبني أرجوك تفضلي هل أنت بالفعل؟ لا تعرف مكان هيدرانجيا؟ أخبرني آسر أنك تقول هذا في الحقيقة أنا بالفعل لا أعرف مكانها الآن لكنني أظن أنني سأستطيع الوصول إليها إن خرجت من هنا ليس قبل أن يتم استجوابك ابتلعت ريقي بصعوبة لاحظت خوفي فقالت سأحاول أن أدبر الأمر حاول أنت أن تفكر في حيلة ما، أطلب لقاء الأميرة وأشغلها بالحديث عن أي شيء حتى تنجو من التعذيب رأيت الحيرة على وجهها وهي تكمل سائلة، ولكن ان خرجت، كيف سأصل إليك؟ لا تقلقي، سأجدك سيدتي بدى عليها السرور عندما لمست من حديث احتراما وتوقيرا لها ودعتني بابتسامة حنون وقالت، حسنا سأخرج الآن لأحضر لك الدواء يا بني، لم تخبرني عن اسمك، يوسف، انصرفت، وكنت أشيعها بعيني، تسير ببطء، تستند على الجدار والحارس يضيء لها الطريق، غريب أنه يرق لها، أو ربما ترشوه بالكثير من المال، ولكن من أين لها المال وهي فقيرة تغسل الثياب؟ عادت بعد دقائق بالدواء أربع زجاجات صغيرة ملفوفة بعناية كانت تدسها في حزامها أخبرتني أن أتناول جرعتين منهما اليوم وجرعتين غدا كان مذاق الدواء الأول حارا وأما الثاني فكان قابضا للغاية حتى أنني كنت أتقيأ الخبز الذي أكلته رقع عبيدة لحالي وجلس يمسح رأسي بما تبقى معنا من الماء بينما تكورت بجواره على أرض الزنزانة كنت أفكر في رواياتي قال هامساً أشعر أن هذا المكان مسحور الشمس لا تظهر قط الليل دائم أين اختفى النهار ما سر كل تلك السحب السوداء التي تظلل القلعة لماذا لا يسقط المطر هنا أبداً ما سر جفاف النباتات والأشجار في الحديقة وهؤلاء الذين يعيشون هنا لماذا يتقبلون هذا الأمر ويكتفون بإشعال النار ليستضيئوا بها وهم يستطيعون الرحيل من تلك القلعة لأنها قلعة الديجور يا عبيدة حيث الظلم ينتشر والكره يقبع على صدور الجميع والغيرة تنهش في القلوب والجشع يعمل العقول والعيون هنا في هذه القلعة البقاء للأقوى فقط لا وجود للحب هنا بل للأنانية فقط حب الذات ولكن هل الجميع هنا هكذا؟ أغلبهم وخاصة عائلة الملك الأكبر ابنته غلاديولس مثلا لا ترى إلا نفسها فقط تحتقر الآخرين تستصغرهم ليس لديها محرمات فهي تستحل لنفسها أي شيء طالما هذا لمصلحتها ولكن هنا جل نار وآسر وكلاهما رحيم يا يوسف هناك بصيص من الأمل لا أشك في هذا أرض الله واسعة لماذا لم يرحل من هنا؟ ومن تلك التي يبحثان عنها؟ سأحكي لك قصة الأميرة هيدرانجيا وشقيقتها غلاديولاس اسمع مني وفور انتهاء من سرد حكاية الأميرتين غصنا في صمتنا وظلمتنا كانت الأفكار تتناطح في رأسي كيف كان سيكون الأمر لو كنت قد كتبت نهايات لرواياتي كيف كانت ستكون نهاية رواية خيول الكحيلان وما مصير عبيدا فيها وكيف كانت ستكون نهاية روايتي قلعة الديجور وما مصير غلاديولاس وهدرانجيا فيها وكيف كانت ستكون نهاية رواية الحزاورة وما مصير موراي ورفاقه فيها وكيف كانت ستكون نهاية رواية قرية الدحنون وما مصير تلك العجوز الطيبة ميسكا والتي لم اختر اسمها ولم اضع عمواناً لروايتها وكيف كانت ستكون نهاية رواية القلب المخلص وما مصير كرشاب فيها لماذا لا أذكر رواية بركات ومن هي رفيف وماذا عن الساحرات وتلك الرواية الأخيرة التي كنت أكتبها التي وهنا أخذ الكرى بمعاقد جفني فنمت طويلا هيا قم قالها أحد الحراس بغلظة وهو يجرني خارج الزنزانة بعد أن راكلني وصفعني عدة مرات بينما كان عبيدة يصيح غضبا ويزمجر مررنا من حديقة الموت هكذا رأيتها في تلك اللحظة ظننتهم سيأخذونني إليها مباشرة لكنهم أخذوني إلى جناح آخر التقيت بأحد وزراء الأميرة كنت أعرفه بالتأكيد أعرف خبسه ونفاقه وأدرك كيف تدار الأمور هنا كان لديه شارب رفيع وكأنه مرسوم بالقلم على شفته العليا وكان له وجه ممتلئ مربع وكتفان أميال للانحنى بغتني بأسلوبه المهذب وفوجئت به يأمر الحراس بفك قيودي قال مرحبا وهو يمسك بكتفي ونحن نسير تجاه جناح فخم أعتذر عن تلك الطريقة التي عملت بها قبل أن ألتقي بك من الآن أنت في ضيافتي تفضل إلى جناحك الخاص يا عزيزي جناح؟ وماذا عن الزنزانة النتنة؟ ألست سجينا؟ أعتذر مرة أخرى إنهم يجهلون مقامك وسألقنهم درسا لن ينسوه أبدا لست سجينا بالتأكيد وتستطيع مغادرة القلعة في أي وقت هل تعني ما تقوله وهل ستوافق الأميرة غلاديولاس؟ ثق بهذا ولكن لا أنصحك بمغادرة القلعة كونك معنا في مصلحتك لماذا؟ أنت في خطر أي خطر؟ لا أستطيع إخبارك الآن ما هذه الألغاز؟ أخبرني وإلا سأغادر ثق به أرجوك وكنت لا أثق به فكيف سأثق بهذا المخادع وأنا أعرفه أكثر من نفسه؟ تذكرت عبيدة وأردت أن أخلصه من أسرهم فقلت مراوغاً لي صديق في سجن القلعة أود أن تنقله للإقامة معي بالجناح وإلا سأغادر لك هذا سأهتم بالأمر المهم الآن أن تغتسل وتبدل ثيابك وتستعد للقاء الأميرة أمسكت بياقة معطفي الذي أصبح حاله أسوأ مما كان عليه وقلت لا أحتاج لتغيير ملابسي قاسني بنظراته وتأمل معطفي البالي وقال بسماجة تلك الثياب لا تليق بأميرتنا وأنت ضيف مائدتها اليوم من فضلك اغتسل وبدل هذه الأسمال البالية فرائحة النتان تفوح من كيا عزيزي استدار مغادرني الجناح فصحت قبل أن يخرج من الباب لم تسألني عن اسم صديقي قال دون أن يلتفت عبيدة عرفه مد أحد الحراس ذراعه وأغلق الباب خلفه فأصدر أزيزا مزعجا القيت بجسدي على الفراش عقدت يدي خلف رأسي ورحت أحملق في نقوش السقف الذهبية وغسط في أفكاري وثب إلى ذهني سؤال هل حبيبة التي رأيتها هي حبيبة الحقيقية أم هي حبيبة التي كتبتها لأحبها وتحبني بيني وبين نفسي على الورق لا أظنها حبيبة التي كتبتها فقد وبختني ووصفتني هو وأنني وضعتها في ورطة لأنني لم أكتب نهاية لرواياتي كما أنها لم تعرفني أما حبيبا التي كتبتها تعرفني وتحبني تهرول تجاهي عندما تراني تحتضنني ولا ترفع عينيها عن وجهي نظراتها تقطر رقة وشوقا وبسماتها تمنحني الأمل ولكن يبقى الخيال خيالا تذكرت حوارنا في بستان حيزوم طيفها تهادى أمام خيالي مياسا متأودا شعرت بقلبي يخفق خفقانا غريبا بد أن أعود إليها إلى البستان غلبني النوم فاستسلمت له سأغتسل وأتأنق وأبدل ملابسي هو لكن ليس الآن صوت الصراخهما أيقظني ففتحت عيني لأفاجأ بهما تجلسان عن يميني وعن يساري وتمزقان قميص موراي الكتاني الذي كنت قد استعرته منه وارتديته تحت معطفي تمزق القميص فقالت إحداهما وكانت بارعة الجمال لها عينان صغيرتان كعيني قط أخرجي حالا وإلا هشمت رأسك ردت عليها الأخرى وكانت تفوقها جمالا وقالت بدلال بل أخرجي أنت هو لي ازدادت عيناء الأولى ضيقا وقالت بل هو لي الآن بل أنا أمسكت كل منهما برأسي الأخرى وانقلبتا على الأرض فقفزت من الفراش مبتعداً عنهما رأيت معطفي على الأرض فحملته وأسرعت حمداً لله لقد استيقظت في الوقت المناسب اشتدت المعركة بينهما صفعت إحداهن الأخرى والأخيرة انهالت على الأولى باللكمات وقامت بعضها في أذنها بغل شديد فتحت الباب وناديت على الحارس قلت بنبرة آمرة أخرجهما من جناحي في الحال لماذا يا سيدي؟ لا أريدهما أترفض خدمة أجمل جاريتين في قلعتنا؟ نعم أرفض أرفض عجيب أمرك وما العجيب؟ لا شيء أسرع واستعد للقاء الأميرة غلاديولاس أخرجهم الحارس وأغلق الباب تنفست الصعداء ثم وجدتني أبتسم وأخيرا فتاتان تتشاجران من أجلي لابد أنني أسأت تقدير وسامتي قررت أن أستعد وأتهيأ للقاء الأميرة اغتسلت وارتديت الملابس التي كانت بالجناح فقياسها مناسبا لي وكأنها خيطة خصيصا من أجلي راقني العطر فأكثرت منه خرجت معجبا بنفسي ومررت بالحارس قلت له بينما نسير للقاء غلاديولاس هل تتشاجران دائما هكذا؟ الجاريتان؟ نعم كانت تاتا من أجل بوحشية شديدة ضحك الحارس ملء شدقيه كاد يسقط على ظهره من شدة الضحك أغاضني هذا فسألته بضيق ما الذي يضحكك؟ <تصفيق> الجريتان ما بهما كانت تاتا تشجران على القميص كنت أحرقه بنظراتي وقلت له القميص؟ ولما ستتشاجران عليه؟ الأحجار اللامعة التي وشي بها القميص من أعلاه ما بها؟ من حجر نادر وثمين تحبه النساء لأن بريقه يترقص ويتلون ويضوي آه حقا؟ شعرت بالحرج حتى في هذا العالم المجنون لن أشعر بثميزي أبدا سحقا للقميص وللأحجار ليتني ما سألته عاد الحارس لضحكه وقهقهته حتى كادت حنجرته تنشق بينما كنت أفكر كيف استطاع موراي الحصول على تلك الأحجار الثمينة التي لم أنتبه للونها ولا لشكلها رغم أنني كنت أرتدي قميصا مرصعا بها؟ سرنا في ممر طويل ووصلنا أخيرا إلى غرفة واسعة حيث كانت الأميرة غلاديولاس تنتظرني على رأس مائدة عامرة بما لذ وطاب من الأطعمة الشهية كان هناك بالإضافة إلى وزيرها العديد من الرجال الوجهاء والنساء المتبرجات هذا المشهد يشبه الأفلام القديمة الشموع الطويلة موزعة هنا وهناك أضواؤها تتراقص وتلقي بخيالات الحضور على الجدران جلست بجوار الوزير بعيدا عن غلاديولاس التي كانت كالديدبان اليقظ تراقب كل شيء بعينين يقظتين كانت تلوك الطعام في شيء من التوحش والعصبية بينما يسرثر الجميع لا أدري لماذا فقدت شهيتي عندما تذكرت عبيدة؟ ملت برأسي على الوزير وهمست أسأله عنه فهز رأسه بثقة وأخبرني أنه سيخرجه ليبيت مع الليلة وقفت جلاديوليس فجأة فتوقف الجميع عن الثرثرة خرجت من القاعة فأسرع الوزير يجذبني وتبعناها لغرفة أخرى التفتت نحوي وقالت ربما بدأنا لقاءنا بطريقة خاطئة فلنبدأ من جديد ما رأيك؟ ليكن هذا أنت هنا لأنني أريد مساعدتك وكيف سأساعدك؟ رفعت يديها وصفقت فهرول أحد خدامها وبين يديه كومة من الأوراق ومحبر وريشة وضعهم على الطاولة وانصرف بخنوع قالت بنبرة تجمع بين اللباقة والغطرسة أكتب ماذا سأكتب؟ ذاك الكتاب كتابك الخاص بك وما هو كتابي الخاص بي؟ أيجي دور مرة أخرى تسألينني عن شيء لا أعرفه تغيرت نبرة صوتها بشكل ملحوظ وقالت أطلب أي شيء وسأعطيك إياه قصور نساء ذهب مال هو أعطيني كتابك قلت لك إنني لا أملك ما تطلوينه نحنح الوزير وقال وهو يرفع ويخفض من نظراته ماذا كنت تكتب قبل أن يحضرك المجاهيم إلى هنا رواية ما اسمها دروب أبال وما معناها لا تسأل مؤلفا عن معنى عنوان روايته لن يخبرك أبدا لماذا لا بد أن تقرأها لتعرف بنفسك بدأ الوريد في جبهته ينبض يبدو أنه سيتخلى عن بروده قال مشيرا تجاه الأوراق هذه أوراق وتلك محبرة أكتب وحسب أكتب تلك الرواية لكنني لم أنهيها فلتنهيها إذن أكتب ما فات وفكر فيما سيكون انقش ما يخطر ببالك فقط أكتب أكمل تلك الرواية ولك ما تريده من لا أستطيع هادرت جلاديولاس في صبر النافذ هذا أمر أكتب الآن وإله حط على قلبي حزن عميق فقد تذكرت تلك اللحظات التي أشعر فيها بنضوب فكري بالعجز بالجفاف عندما لا أنجح في كتابة نهاية لما أكتبه قلت بمرارة الكتابة ليست بالأمر ليست بالإجبار ليست بالقهر ولا بالطلب الكتابة هبة من الله هو وحده يمنحها لي وبيده أن يسلبها مني في غمضة عين هي كالغيث أحيانا أطلبه بإلحاح وعندما يسقط لا أملك أن أوقفه وكن سمات الهواء أحيانا تهب بلا وقت وبلا سبب وكالرؤى التي تأتي قبل الفجر رائعة شفافة مذهلة أكتبها ولا أدري كيف كتبتها وأحيانا أنتزعها انتزاعا وكأنني أنازع وكأن روحي تصاعد في السماء وكثيرا ما أكتب بروح طفل صغير بريء اكتب ما يروق لي بالطريقة التي تروق لي وببساطة شديدة أنهيت كلماتي تلك ووقفت أمامهما كالصنم كان لحوحين وكنت ثابتا كالطود ما يطلب مني أن أكتب وأنا لا أدري لما يصران على انتزاع الكتابة مني بتلك الطريقة استشاطت غلاديولاس غضبا وخرجت من المكان وتابعها وزيرها بينما بقي الحراس معي عدوا لجناحي ولم يتركوني للحظة واحدة دلفت إلى الجناح وارتديت معطفي وجلست أنتظر ولم انتظر طويلا فقد اقتحم الحراس جناحي وجروني مرة أخرى عاد الجميع لغيظتهم معي وصلنا إلى قاعة واسعة سقفها كالقبة وأرضها من الرخام الأسود في سلسلة غليظة من الحديد تتدلى من مركز القبة علقوني من يدي وصرت أتدلى بجسدي فتألمت بشدة بعد قليل دلفت جلاديولاس تتبختر في ثيابها وشعرها الفحمي تتواثب خصلاته على كتفيها وقفت أمامي للحظات وتمعنت في ملامحي ثم أمرتهم جميعا بالخروج وبقيت وحدي معها بدأت تتمتم بتعاويذ غريبة صوتها الناعم أصبح غليظا شعرت أن ملامحها قد تغيرت لم تعد جميلة بل مخيفة نيران الشعل المباثرة في القاعة ازدادت توهجاً ونثرت بعض الشرارات وأحدثت فرقاعة أفزعتني انتفضت غلاديولاس وحركت رأسها بتشنج وشهقت ثم رفعت يديها ثم أخفضتهما بحركة عنيفة ووجدتني أتوسط حلقة من المجاهيم كانوا جميعاً متشابهين نفس الحجم نفس الطول نفس الثياب لا ملامح ولا وجوه تطالعها يعقدون أذرعتهم على صدورهم ويغطون رؤوسهم بقول صوات سوداء تسارعت الدقات قلبي ونسيت ألم ذراعي المعلقتين غمر العرق جبيني وسال على جفني وشعرت بحرارة شديدة توقفت جلاديولاس عن ترديد عزائمها بعد أن قامت باستدعاء أعوانها من المجاهيم وقالت بعد أن استردت صوتها الطبيعي لا أدري كيف استطعت أن تكتب كل هذا رغم أنك ضعيف إذن تدركين الحقيقة؟ أي حقيقة؟ أننا نعيش في رواية وأنت وكل من بهذه القلعة وكل هؤلاء المجاهيم شخص من وحي أفكاري خيال أنت الأضعف يا عزيزتي أغضبتها كلماتي فأشارت برأسها لأحد المجاهيم فاجأني بصوت ظهر فجأة في يده جاذب معطفي بعنف وكشف صدري وجلدني بالصوت عدة مرات فصرخت حتى شعرت أن حنجرتي تحترق فأشارت إليه مرة أخرى ليتوقف وقالت هل أوجعك الصوت؟ أرأيت هل يحرقك جلد صدرك الآن؟ هم. الخيال لا يوجع أيها البائس الخيال لن يقيد معصميك الخيال لن يأسرك لست وهما ثم رفعت صوتها وصاحت بخيالاء انا غلاديولاس أميرة قلعة الديجور وما حولها تردد صوتها في القاعة وعلى صداءه كان جلدي يحرقني بشدة قلت من بين آهاتي أوه، لماذا تجلدونني؟ لماذا؟ لأنك السبب أنت رفعت نداءها فتردد في أجواء المملكة أي نداء؟ استغاثتها أي جدور؟ أليست تلك الكلمة النوبية؟ كيف ستستغيث بها أختك؟ ولست من النوبة؟ لعلها استغاثة شخص آخر المنبوذة تعلمت النوبية أتقصدين هيدرانجيا؟ هار قلت نحوي وصفعتني وقالت اتجرؤ على النطق باسمها امامي هو تحت سقف قلعتي ماذا تريدين مني كتاب اي ليس معي تقدم أحد المجاهيم وسار نحوي وقال بصوت عميق لكل كتاب محارب وكتاب أجدور قام باستدعاء محاربة لتقوم باسترداد كلماته ولتسلمه للمكتبة العظمى أنت تعلم إذن أنها محاربة فلما تطلبونه مني؟ لأن للكتاب صورة أخرى حديثة في عالمكم أنت المسؤول عنها لم أكتب شيئا عن أجدور من قبل صدقوني بل كتبت وكيف تعرف أنت أيها المسخ عن شيء كتبته أنا بينما أنا نفسي لا أذكره ولا أعرفه توقعت أن يجلدوني عندما وصفته بالمسخ لكن يبدو أن الكلمة لم تستفزه فهو مسخ بالفعل عاد يتحدث بصوته القميء قائلا الكتب لا تتحرك في عالمكم إلا عندما يكتب كاتب بارع وكنت أنت السبب في استفزاز كتاب عيجدور هنا ليطلب محاربة كاتب بارع كانت تلك المرة الأولى التي يصفني أحد بها شعرت بكتفي يحترق فذراعي تؤلمني بشدة حتى أنني سمعت مفاصلي تفرقع كنت أصرخ لكنني جززت على أسناني محاولا إخفاء ضعفي وزفرت بحنق شديد وقلت ساخرا وقد أعماني الغضب <تصفيق> الرقم المطلوب غير موجود بالخدمة لقد أخطأت يا صديقي يبدو أنك خطفت الشخص غير المناسب ليس لدي رواية بعنوان أجدور عد لكرة كلب هو بحلق فيها أو لأبخرتك الملونة ورد التعاويذك أو أي شيء تستخدمه لتتجسس على البشر وأبحث عن مرادك أما أنا فاتركني فلن أفيدك في شيء أو اقتلني الآن فليس لدي ما يدعوني لأتمسك بحياة البائسة اقتلني أنهيت كلماتي تلك ولا أدري كيف نطقت بها اقترب هذا المسخ مني فجأة وأمسك رأسي بيديه البريدتين كقطعتي جليد شعرت وكأنه يقتحم رأسي شيء ما كان يزحف خارجا من خلف مقلتي كدت أفقد الوعي تركني فجأة وابتعد بعصبية وعاد لمكانه بين رفاقه وقال موجها كلامه لغلاديولاس ما زلت لا أستطيع قراءة أفكاره لكنني على يقين أنه الكاتب المقصود الرمز الذي ظهر للمحاربة يبرق في عينيه سألته غلاديولاس أي رمز؟ أشار على عيني فشعرت وكأن سيفا من نار يخترقهما واجداحت جسد القشعريرة ثم نفض يده في الهواء فرسم الرمز مجسما أمامنا كان الرمز يشبه حرف الكي باللغة الإنجليزية يعلوه خط أفقي قال فوراً أن ظهر الرمز بكامله كيمسو كي سألته غلاديولاس هو ما معناه؟ الرقم أربع باللغة النوبية هو لما أربع بالذات؟ يبدو أن المحاربة هي الرابعة من عائلتها التي يختارها كتاب قاطعتهما قائلاً نعم هي الرابعة فجدها هو أبادول انتفض المجاهيم فجأة ووضعوا أيديهم على صدورهم وأحنوا رؤوسهم وأظهروا خشوعا ينموا عن احترام شديد لصاحب اللقب ارتبكت غلاديولاس وسألتهم ما بكم؟ قال أحدهم أبادول رجل عظيم من أوائل المحاربين وله فضل علينا ثم أردف بتصميم شديد سنتوقف الآن صاحة جلاديولاس ماذا تعني؟ لا بد أن نعود لزعيمنا ونخبره عن أمر حفيدة أبادول وكتابها ولكن ألم تخبروني أنكم ستساعدوني؟ أين الوعد؟ تعلمون أن الأمور هنا أصبحت على المحك والمملكة كلها تتعرض لخطر داهم الأمل الوحيد في كتاب أيجادور لو تم استرداده سيعود كل شيء هذا قانون عشيرتنا هذا قسم المجاهيم ولكن لم يترك لها المجاهيم الفرصة لتكمل جملتها اختفوا في لمحة عين بدى الغضب على وجهها الشاحب رشقتني بنظرة متوعدة وخرجت تدق الأرض بخطوات سريعة دلف بعدها الحراس وحلوا قيودي وأعادوني لزنزانتي وصديقي عبيدة أمضيت ليلة عصيبة كانت جراح صدري تحرقني بشدة أما مفاصل ذراعي فقد كانت توجعني وكأن أحدهم ينشرها بالمناشير أوشكت قدرتي على التحمل أن تتبخر أطلقت آهات عديدة قبل أن تسيل دموعي في صمت لحظها عبيدة فقال يؤسيني اثبت يا صديقي الجراح تؤلمني يا عبيدة سيذبل الجرح فقط تحلى بالصبر وتنفس أنت تتألم إذن فأنت حي على الأقل فالحمد لله هكذا تراها نعم يا يوسف ألم الجسد حياة صدقني، وهو أهون من الألم الذي لا يحكى، ماذا تقصد؟ ألم النفس، فألم النفس والذكريات ملتسقان، لن تستطيع أن تنهي آلام نفسك، إلا إذا سحقت ذكرياتك، وهذا لا يحدث أبداً، أشفقت عليه كنت أعلم كيف يؤنب نفسه على ما حدث لأهله وعشيرته بسبب حبه لتلك الفتاة التي جلبت عليه الشؤم وتسببت في فنائهم قلت محاولا جذب انتباهه بعد أن لحظوا شروده أتدري ربما أنت على حق يا عبيدة هذا الألم هو الشيء الوحيد الذي يبقيني على يقين بأن ما يحدث لي حقيقي هذا ليس حلما أبدا لا أدري كيف سيحل مشكلتي تلك بلاديولس لن تتركني أبدا أي مشكلة؟ في الحقيقة هناك ما أود أن أخبرك به قد تراه ضربا من الجنون هو أي شيء أكثر جنونا من خيول تتحدث بلغة البشر هل ستخبرني بما هو أغرب من قصتي معهم؟ ابتسمت قائلا له ربما اسمع مني يا صديقي وبدأت أحكي له قصتي وكيف أنني كتبت عنه وأنه بطل من أبطال رواياتي وكيف أنني نقلت إلى هنا رغم أنفي ودون إرادة مني وكيف التقيت بحبيبة وأخبرته ما حكته لي عن المحاربين والكتب ومملكة البلاغة كان ينصت إلي باندهاش شديد ويراقب دماء الحمراء التي تسيل من جرح صدري بانتهاش أكبر على أضواء الشعلات حولنا قطع حوارنا صوت باب يفتح دلفت جل نار وفي يدها كيس من الجلد فتحه الحارس ومد يده داخله وتفحص ما فيه بدأ لي أن الكيس فيه ذهب شيء يبرق تحت ضوء الشعلة التي كانت فوق رأسيهما همهم وتحدث معها قليلا ثم أسرعات جاهنا وقالت جولانار هيا أخرج معي بسرعة ماذا كيف سنهرب من هنا لن أخرج بدون عبيدة هو هل تظن أنني سأتركه لهم هيا اتبعني بسرعة خرجنا خلفها من الزنزانة وتسللنا تحت ستر الظلام كما توقعت كان موراي ينتظرنا ومعه أبهر ساعدنا موراي لنتسلق السور قفز عبيدة ثم أنا أما جلنار وآسر فخرجا من إحدى البوابات ومعهما أبهر بعد رشوة أخرى لأحد الحراس كان يظن أنهما سيسرقان الفرسهية وآسر لا أكثر في الخارج وجدنا شابا ملثما ينتظرنا كان يمططي جواداً ويمسك بزمام آخر اقتربنا منه مع موراي الذي قال موجهاً كلامه له هيا بنا يا مولاي لنسرع قبل أن يكتشف الحراس ما حدث قلت متعجباً مولاي من هذا؟ كشف الشاب عن وجهه إنه كرشاب؟ ابتلعت دهشتي وصعدت خلف عبيدة على أبهر الذي كان فرساً من ثلاثة كانوا في انتظارنا وجل نار وزوجها آسر ركبا على آخر كاستنائي اللون له هيبة أما كرشاب وخلفه مراي فقد ركبا جواداً أسود كالليل البهيم تخيفك عيناه لو أطلت فيهما النظر تسارع الدقات قلبي أعرف تلك الخيول هذه خيول عبيدة الأسود هو البرق والكستنائي هو حيزوم انطلقت الخيول الثلاثة بنا تجاه البستان وفور أن خرجت الخيول من نطاق قلعة الديجور وما حولها أضاءت السماء وغمر النور الوجوه صهل أبهر كان مبتهجا لقد تعرف على حيزوم الذي كان يحمل جل نار وزوجها أسرع لي وركض بالقرب منه لكن حيزوم حياه بفتور ثم أسرع وتخطاه ولم يلتفت إليه شعر أبهر أن زعيمه حيزوم قد تغير ظن أنه سيسعد بلقائه لكن يبدو أن هناك شيئا ما يحزنه كان حيزوم غاضبا للغاية صاخطا بشدة وكأن هم كبيرا يقبع على صدره عندما وصل الجميع إلى البستان كانت الشقراء في انتظار أبهر استقبلته بفرح جارف أسرع وهرولا تجاه الجمانة يبشرانها بعودة زوجها حيزوم للبستان كان لقاؤهما رائعا وكانت جلجلتهما مبهجة بكت الجمانة مرة أخرى فأقبل زوجها يهمس إليها معتذرا لحظات يزداد فيها نبض القلب الذي لطالما كان يردد اسم الحبيب لقاء ناسيمه الشوق وعبيره الإخلاص كان كلاهما يتمعن في وجه الآخر ليملأ براويز قلبه بصور محبوبه من بين دموعها شهقت لتبرد بأنفاسها لهيب الشوق بعد همس زوجها لها صمط معاً لتبوح عيناها بحديث العتاب واللوم ذاك الحديث الذي يعجز عنه اللسان والبيان ذابت بعض أوجاعها بدموعها الحارة استعادت أخيرا ذاتها التي تلاشت مع رحيله عنها وأتى الربيع قبل أوانه فأزهرت عيناها وارتوى القلب بالقلب وسكنت إليه لاحت على وجه يوسف ابتسامة خفيفة نبهته آلام جراح صدره فعاد وجهه يتقلص التفت نحو كرشاب الذي كان مشغولاً بحديثه مع موراي وجلنار وآسر أقبلوا على يوسف حيث كان يجلس قال كرشاب أعلم أنك لن تصدق ما سأخبرك به عن قلعة الديجور ومن فيها استجمع يوسف حواسه للإصغاء وقال جربني أحتاج لمساعدتك أنت فقط من يستطيع إخبارنا عن مكانها فجميع من بالقلعة واقع تحت تأثير تعويذة ألقتها ساحرات أوبالس عليهم أنستهم الحقيقة أي حقيقة؟ تبادل النظرات قبل أن يواصل كيرشاب قائلا ليوسف أين هيدرانجيا؟ أين زوجتي؟ تخشب لسان يوسف أذهله ما سمعه للتو كيرشاب زوج هيدرانجيا؟ كيف؟ جلس واجماً وكأنه فقد النطق كان مرهق الفكر والبدن معطفه المفتوح وصدره الممتلئ بالجروح بعد الجلد على يد المجاهيم والدماء التي بدأت تجف على حواف جراح صدره وعيناه الكابيتان وشعره المنفوش ونظراته التائهة كل هذا أجبرهم على تأجيل الحديث معه حتى يرتاح أسنده مراي وعبيدة وسار معهما وهو يتألم واقترب الجميع من بيت السيد بركات حيث هرولت تجاههم مسكة تخدمهم وتعد لهم الطعام وانشغل مراي بتضميض جراح يوسف بعد أن انتهى تركه جالسا تحت ظل شجرة البلوط العريضة التي تتوسط البستان استند على جذعها وتوضأ من قربة الماء التي حملها له مراي فور أنما السماء الوضوء بدأت البراكين المشتعلة برأسه تخفط حرارتها ووقف يصلي بجسده المكدود كان في حاجة لتلك السجدة التي تحتويه فتلملم شتات فكره وتعيد إليه صوابه أنهى صلاته وتمدد وقد أحاطته السكينة فأقبلت حبيبات حيه كانت قلقة ودت أن تسمع منه كلمة تسكن هواجيسها كان مستلقيا وعندما رأاها تقترب اعتدل بصعوبة ليستقبلها بدى عليه الإعياء الشديد أمسك رأسه بين يديه بيأس وقال لقد تعبت ليتني ما كتبت تلك الروايات المبتورة أنا السبب قالت تواسيه وقد بدأت تتعاطف معه لا تندم أبداً على ما كتبته بيديك اعتز ببنات أفكارك صدرت منه ضحكة ممزقة حزينة وقال <تصفيق> بنات أفكاري؟ ترى هل هن هنا أيضاً؟ هل أستطيع أن أقابل هن؟ خلعت حبيبة القلادة التي كانت ترتديها وأعطتها ليوسف وقالت خذ القلادة، أخبرني جدي أن المجاهيم لا يضروني لو رأوها على صدري، فهي تعني لعشيرتهم الكثير، لو ارتديتها وأظهرتها لن يؤذوك، ولن يتمكن أي أحد منهم من لمسك أو اختطافك مرة أخرى، أمسكها يوسف وأخذ يتأمل النقوش عليها، وأعادها إليها قائلا لا بد أن تظل معك، ستتعرضين للخطر، لا أظنني سألتقي بالمجاهيم طالما لن أدخل الغابة أنت مطلوب لديهم الآن وأنت أيضاً إنهم يبحثون عنك ولكن وجودك بيننا مهم جدا فأنت أكثر من يعرف ما يخفيه كل واحد هنا عنا كما أن هناك شيئاً ما يحيرني هو وأود أن أسألك عنه أرجوك ضعها حول عنقك قبل أن تستعين جلاديولاس بالمجاهيم مرة أخرى وتغطفك ولكن قبل أن ترتديها ماذا؟ هي ليست تميمة التمائم لا تحمين من شيء كما تعرف لماذا ترتدينها إذن؟ هي مجرد إشارة لهم فهي تذكار تشريفي أهداه المجاهيم لجدي وأنا ألبسه فقط ليعرفوني ممم حتما سيعلمون أنه ليس جدي حملك للقلادة يعني أنك ذو مكانة في عائلتنا لن يؤذوك تكريما لجدي فلتلبسها الليلة فقط على الأقل وأنا لن أخرج من البستان بعد الحاحها ارتداها يوسف وأظهرها من فوق معطفه ثم التفت تجاه حبيبة وسألها أخبريني الآن ما الشيء الذي يحيرك ليس الآن يا يوسف لابد أن ترتاح انتهى حوارهما القصير وابتعدت بينهما كان هناك حوار آخر يدور بين عبيدة وفرسه العزيز حيزوم أقبل عبيدة على الفرس وناداه متلاهفا حيزوم لم يجبه الفرس بقي ساكنا كالصنم وعيناه جامدتان اقترب عبيدا ولمس معرفته وعنقه وكرر النداء حي كيف أنت يا صديقي لماذا لا تحدثني نظر في عيني جواده وقال بجدية شديده أعرف أنك تسمعني وتفهمني وترفض الكلام أفهمك أكثر من نفسك لما انت غاضب مني لماذا تركتنا سامحوني اجابه حي زوم كان من الصعب على عبيدة أن يرى جواده يبكي اقترب منه مسح رأسه وعنقه وداعب غرته قبله بين عينيه بحنان ثم همس في أذنه لقد شهدت ولادتك مهرا يا صديقي ثم دعبتك بعد شهور وأنت فلو وسرت بجوارك فخورا بعد عام وأنت حولي رقى الفرس لصاحبه وأحنا رأسه منصطا لكلامه وهو يردف قائلا كنت أفهمك من صوتك قبل أن تتعلم الكلام الحمحم التي كنت تصدرها كنت أعلم عندها أنك جائع وتطلب العلف وذاك القبع الذي كنت تصدره من منخرك إلى حلقك كنت تصدره عندما يحدث ما يضايقك فكنت تصدره عندما تنشط وكنت أسعد بهذا وأعتلي صهوتك وننطلق معا دوما كنت أنت الأول في أي سباق كنت تجلي عني ما بي من حزن وكرب بفوزك كنت المجلية حيزوم رفع حيزوم رأسه ووضعها على كتف فارسه ليحتضنه كان عناقا يعني الكثير ثم همس بنبرة يشوبها الحزن في أذن عبيدة لدي الكثير لأخبرك به بعض خيولنا في خطر دمعت عينا عبيدة وهمس بصوت مرتعش لا تخبر باقي الخيول أرجوك لا تخبرهم الآن يا صديقي حتى نفكر معا في الأمر كان موراي جالساً على جذع شجرة يراقبهما وينصط لحوارهما بتركيز شديد أعجبه هذا الفارس أعجبه عبيدة واعتزازه بنفسه وهويته قرر أن يكون يوماً ما مثله سيبحث عن أبيه وسيدافع عن هويته حتى آخر لحظة في حياته ودوماً يأتي الفجر بالجديد يوم آخر عمر آخر ضوء آخر دروب تفتح أمام البشر وأقدار توزع هنا وهناك وكل منا يلتقي بنفسه على الطريق مرات ومرات يعرفها أحياناً وينكرها أحياناً ويهجرها أحياناً وعندما تديق وتظلم ويختبئ النور قد نضل ربما فنسقط في الحفر حتى يأخذ أحدهم بيدنا فينقذنا أو نستندى لنقوم وحدنا مرة أخرى فننفض الغبار عن أقدامنا ونتكئ على أرواحنا المتعبة ونسير ونتخبط ونبتلع أوجاعنا ونصبر وننتظر الفجر مرة أخرى فالفجر لا يخلف الوعد أبداً ويعود من جديد استيقظت حبيبة قبل رفيف وخرجت إلى البستان كانت العجوز مسكة تعد طعام الإفطار وأوقدت ناراً ووضعت فوقها القدر بعد أن ملأته بالماء انضمت إليها جل التي أيقظها صوت العصافير وكانت مغرمة بها وبشقشقاتها أعجبها البستان بشدة هكذا أخبرت ميسكا بينما كانت تعاونها جلست حبيبة وحيدة تحت شجرة ياسمين قريبة من بيت بركان أخذت تسترجع ما مرت به وما حكاه لها يوسف وكيف أن جلاديولاس أرادته أن يكتب يكتب هنا على أرض المملكة يكتب الآن استيقظ عبيدة وحياها من بعيد بهزة رأس وانضم إلى خيوله كانت تراقب فرحتهم به وكيف يلتفون حوله ويتحدثون معه وكأنه واحد منهم بدأت الخيول تسترد ذاكرتها شيئا فشيئا بعد قليل استيقظ موراي وتابعه الغلمان واحدا تلو الآخر كانوا يتبعونه كظله كان كرشاب قد عاد لقصره الليلة الماضية حمله البرق الذي صار لا يفارقه أبدا كان كرشاب قد أخبرهم أنه سيعود في وقت لاحق ليبدأوا رحلة البحث عن زوجته هيدرانجيا خرج يوسف من كوخ موراي ما زال متعبا لكنه كان يغالب ألم جراحه سقطه جل نار شرابا يسكن الألم وداوت جراحه بديهان خفف عنه الكثير كان شعر رأسه منتفشاً وفي حالة بائسة فقرر مراي أن يحلقه له أسرع يجلب أدوات الحلاقة قهقها عبيدة واقترب يعاونه وجلس آسر عقداً يديه فوق كرشه المترجرج ليصدر إرشاداته لهما بينما سلمهم يوسف رأسه وجلس وعلى وجهه سكنت ابتسامة ساخرة والغلمان يضحكون من حولهم حتى الخيول كانت في حالة من البهجة سقطت خصلات شعر يوسف على أرض البستان بينما كان رأسه مزدحما بالأفكار كان يحاول ملء الفراغات يربط بين القصص يبحث عن نقطة ضوء يستدلون بها على أول خيط يدلهم على الحقيقة على مكان هيدرانجيا كانوا يحدثونه لكنه لم يصغل حرف مما نصق به لم يرد عليهم لم يعترض على شيء لم يتحرك قيد أنملة بعد دقائق كانت رأسه تبرق تحت ضوء الشمس لقد أخطأ مراي عدة مرات أثناء الحلاقة وقرر في النهاية بعد الاتفاق مع عبيدة أن الأفضل هو حلق رأسه تماما قال مراي وهو ينفض كفيه انتهينا يا صديقي ماذا؟ تأمل يوسف خصلات شعره المباثرة على الأرض حوله رفع يده ليتحسس رأسه وفوجئ بخلوها من الشعر تماما اتسعت عيناه وكاد يصيح بهما لو لا تلك الابتسامات التي كانت تطل من كل الثغور حوله ضحك عبيدة حتى دمعت عيناه قالت ميسكة تبدو أكثر وسامة هكذا يا بني وفقتها جل وهز آسر رأسه وهو يتأمل ملامحه لبس أن يصعد الجميع حتى لو ضح الكاتب بشعر رأسه لقد بدأ يأنس إلى شخص رواياته وكأنهم عائلته وكان يفتقد هذا الشعور أن يكون حولك من يحبك ويعتني بك أو يمزح معك فيضحكك أو يضحك عليك هو داعا لشعر رأسه الناعم ذاك الشيء الوحيد الذي كان يمتدحه رفاقه عليه في الجامعة هكذا حدثته نفسه فهدأ لكنه تذكر حبيبه ترى هل ستعجبها صلعته؟ رفع يده مرة أخرى ووضعها على رأسه هو تلفت باحثا عن وجهها فجاءه مراي وسحب رأسه للأمام صبوا على رأسه الماء البارد فجأة فصرخ من شدة برودته ما زال الحزاورة يضحكون أجبرته أصواتهم على الابتسام هؤلاء الصغار رائعون وهو يرق لهم